وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 من ربك لا يقولن إن كنا معكم أو الله بيعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين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 وقالا مع وَلَا وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم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 الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما من 114. أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فَآمَنَ له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا لَهُ وقب و في ذريتهم نبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين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 صادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا اننا مهلكو اهلها القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوقا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنجئت رسلنا لوطا سويد أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين.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 وإلى مدي أنا أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُ اللَّهَ وَارْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّوْهُ فَأَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي ذَرِيمٍ جَاثِمِينَ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 ولقد جيئهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذابه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون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 أولئك من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط أَقُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَ بَالْمُبَطِّلُنَّ بَلْهُ وَأَيَاتٌ بِيَنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجئهم العذاب ولا